آیات سوری مبارکی زها تا آخر آیات سوری شریفی فیل به مدت 27 دقیقه با صدای افتاد شعبان سیاد قوضالله من الشیطان الردیم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب بك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا زوج wiwi karoro bobuka sa san ba de mi الكَا إِلَهَ فَهُنَا أَمَّنَ لَيْتِيمًا فَلَا تَقْرَرْ بسم الله الرحمن الرحيم ألمنا الشرح لك صدر Quan oras ka oro ba nalit or sa na العسر noran فإذا فرغت فانصبت وإلى ربك فرغت بسم الله الرحمن الرحيم والدين, والدين زيدون وطولون وما يكثقك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين باسم الله الرحمن الرحيم قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلا إن الإنسان لا يطغى thou <laughs> اذب تين خاطئه <تصفيق> بل يدرون عاد مِالغِ وَفحْمادِ وَفمِ إأَ زَل القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفتدين حتى يهم البلين رسول من الله يتنو صحطا مطذرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القريب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشتر اشركين في نار جهنم خالدين فيها الذين آمروا وعملوا الصالح رضي الله ووعده ووعده ذلك لمن خشي ربه ورجت العرض وَمَن يَعْمَل مِنْ قَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِنْ قَالَ ذَرَّةً مثل علي الرحمن الرحيم والعاديات ضبقا فالموريات قدقا فالمغيرات صبقا فَاتَّعِنْ نَبِي نَقَام فَأَسْلَفْنَا فَنَبِي جَمَا إِنَّ الْإِذْسَا a يَعْلَمُ إِذَا wi la mo la bon bi ra ma bi kobuòwe بسم الله تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من دخلت أما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من خفت موازينه فأمه بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليكين جاحيم ثم لا ترون أين اللي يدين ثم لا الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه غسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصيحة وتعاصوا بالحق وتعاصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذُ الْكُلِّهُ مَزَتِ الْمَزَهُ الَّذِي <تصفيق> جَمَعَ مَا لَوْ أَضَدَّ يَحْسَبُ أَنَّ مَا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك بل الحطمة نار الله الموقد الذي فَقَدَتِ إِنَّهَا غَالِيٌّ مُؤْفَظَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسَمِّ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تا كيف طالوا مو بأصحاب دي أن يجعل كيدهم في تقول طيراً أبابي لفرميهم بحجارة من سجدين فجعلهم كعصير دوستان و ع ایزان میشه نبند گووشگییان به تنوت آیات سووری مبارکی زها تا آخر صورت کمی میگه باصدای یستاد شعبان سیاده. رسیدیم به ساعت نوزده و و هشت دقیقه و بیست و از اتون دعوت میکنیم در ادعا میگه بخش دومه برنامه و از بخش رایدی و جام جمع با ما همراه باشید آلا. دي اسلامي دار القران اسلامي وايماني اضاء الكون والزمان باسمنا الكون والزمان يحب الكون الحاني فالحاني له تكنو به نام خداوند بخشنده نهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عجمنده برنامه عقاید اسلامی با یکی دیگه از همین برنامه ها در خدمتتون هستیم و برنامه رو شروع میکنیم در این برنامه کارشناس محترم برنامه جرال استاد رئی با